يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أدبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعليك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والذنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإز تخري النوتة بإذني وإذ, وإذ كفّت بني إسرائيل كاذجئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن قوم مبين واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا من السماء. قال سق الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا وتقم قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين